في الدوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي بِالنُّورِ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي له ملك واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما 124. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 125. قد علم كل ناس ما شربهم 126. وظللنا عليهم الغمام 127. عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما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 118. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون 119. وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما يَوَمَ عَذِّبُهُم مَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّ جَهَنَّمَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ كانوا يفسقون فلما اعتوا مما عنه قلنا لهم كونوا قردا خاسئين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 اقُلِ الْكِتَابَ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَّرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا